Bismillahi r Hamim, Tezilü al-Kitaab min Allahi al-ʿAzīz al-Hakīm. lil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 فاقتلا في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض وبعد موتها.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 ويل لكل أفئد أثيم يسمع آيات الله تُتلى عليه ثم يصير مستكبر كأن لم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 Allah الذي سخر لكم البحر لتنري الفلك فيه بأمره ولتمتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيُعَذِّبَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةَ وَرَزْقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا مِنْ عَلَى الْعَالَمِينَ ve atayna hıbına temin alamır, fakat farklı olmaları dışında, onlara ilim getirenler arasında bir ayrım vardır. Çünkü Rabbimiz, onları birbirinden ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَيُنْفِقُونَ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَذِلِّيًّا وَالَّذِي لِلمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ جَعَ لَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيُولِتُ رِزْقَ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَقَتَمَ كُلِّ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً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 ve yuma tohumu saat yuma eziy, yıx sarul mabquilon. Ftera kulle ummeti jathiye, kulle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 ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُرِيدِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ و الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري م الساعة قلتم ما ندري ما وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ لِلْيَوْمِ نَسُوكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لكم من الصيرم ذلك بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون